ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وَمَا جَعَلَ أزْوَاجَكُمُ الَّذِينَ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمْمَاهٗتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلم آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما ما أخطأتم به ولا كم ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأجبار وكان عهد الله مسؤولا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 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنباكم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 صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه, من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تضوها وكان الله على كل شيء قدير ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين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 أجرها مرتين، نؤتها، أجرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما. يعني ساء النبي للسنة أحد من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرب وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 وَالْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيرًا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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين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 وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه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 وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبَةَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلَّا اللَّهَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبَةَ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 اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ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 اذا نكحتم المؤمنات ثم قلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسلحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا لِلَّهِ عَلَكَ أَزْوَاجُكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ عَلَيْكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا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 تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا خواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي الملافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا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 أَهَالٍ آمَنُوا لَا تَكُونُ كَالَّذِينَ آثَمُوا سَفَرَ رَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الامانة أن إنا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها فأبين أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا